كتاب مدارج السالكين كتاب تغبيه ولكن ميزته الأساسية أنه كتاب تغبيه وفق الاعتقاد فكأن مؤلفه ومصنفه ابن القيم رحمه الله يرى أن السلوك أساسه الإيمان وأن الأخلاق والممارسة أصولها الاعتقاد والتصورات ولذلك لما كتب الهروي منازل السائرين كتب ابن القيم مداري السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة المحبة المحبة هي أصل الحركة في العالم العلو والسفلي، فلا يتحرك متحرك إلا لطلب رغبات يميل إليها ولولا المحبة لسكنت الحركة فأنت ترى كل واحد في الصباح الباكر يخرج إلى عمله ييمم وجه شطر رغبة معينة الزارع إلى حقله والموظف إلى وظيفته ورجل الأعمال إلى أعماله المحرك والباعث لهذه الحركة المحبة في تحقيق بعض الأشياء والرغبة في تحصيل وإدراك بعض المتع وكذلك الحركة في سبيل الدين الجهاد الطاعة النوافل الأذكار الاستقامة كل هذه الباعث لها المحبة اذ أن المحبة هي لب هذا الدين بل يقول ابن القيم رحمه الله محبة الله تعالى هي خلاصة لا إله إلا الله ذلك لأن المشركين من الاوائل كانوا يقرون لله بالربوبية والخلق ولا يقرون له بالمحبة والتعظيم فالمحبه هي التأليه والتعظيم وما يدفع ذلك من كمال الانقياد وتمام الذل لله سبحانه وتعالى هذه المحبه فالمحبه بذلك تصبح هي كل الدين المحبه لها طرفان اصلا انت تحب شيء معين تحب من المطعومات طعاما وتميل إلى المشروبات إلى مشروب وتميل بعض الميول الفطرية الطبيعية كميل الرجل للمرأة وميل الوالد للولد وميل العقسال للماء كل هذه رغبات وميول فطرية غرسها المولى سبحانه وتعالى في قلوب الناس أما المحبة التي نحن بصددها هي محبة الله للعبد ومحبة العبد لربه أما أن تحب الله فذاك شأنك أنت تسعى وأنا أسعى أنا أدعي وأنت تدعي قل إن كنتم تحبون الله لأن من الناس من يقول أنا أحب الله هذا ادعاء إلى أن تثبت هذا الاتعاء الحقيقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحبك الله هذا هو الأهم والأعظم أما أن تحب أنت الله فإن لم تحب, فإن لم تحب الله فإن من يحبونه كثر وعبيد الله الذين خلقهم يعظمونه ويؤلهونهم كثر أما أنت الذي ينبغي أن تسعى لأن إلى مرضاة الله وإلى حبه لك حب الله عز وجل للعبد حب زائد على الإحسان والبر والكرم فإن الله يجود على العباد جميعا أما الحب حب الله عز وجل للعبد أنكرته المعتزله وقال هي مجرد إرادة يعني أن يريد الله عز وجل العبد وهي تعني التوفيق أن يوفق الله العبد للصالحات هذا ليس المعني فإنها محبة حقيقية من الله عز وجل لعبده وهذه ثابتة في كثير من الآيات إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بريان مرصوص إن الله يحبهم والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله لا يحب الفساد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة المحبة وهي زائد على الإحسان والبر والفضل معها الاجتباء ومعها التوفيق ومعها القبول وهكذا ثم هذه المحبة إن أثبتنا أنها أصل الحركة في العالم العلوي والعالم السفلي وأن كل من يتحرك نحو شيء من الدين بدافع المحبة فأنت تأتي تصلي حبا في الله عز وجل حبا له سبحانه وكذلك الزهد يقول ابن القيم الزهد العالي زهد المحبين والحياء حياء المحبين والصبر صبر المحبين والاخبات اخبات المحبين والرغبة رغبة المحبين والخشية خشية المحبين فالحب هو أساس الأعمال القلبية وكتاب مدارج السالكين يتحدث عن الأعمال القلبية كما أن الصلاة وبعض الأعمال أعمال الجوارح فإن للقلوب أعمالا وأجل عمل للقلب حب الله عز وجل هذه المحبة فيها أمور الأمر الأول أن محبة الله هي المحبة الأصيلة من العبد يعني العبد الذي يحب الله عز وجل اصاله يحب الله وحب الله له تبع فأنت تحب الأنبياء تبعا لحبك لله وأنت تحب الأولياء والصالحين والأخيار والأبرار والصحابة الكرام لحبك لله عز وجل فحب الله اصل وحبك غير الله تبع لحبك لله سبحانه وتعالى هذه نقطة أساسية في المحبة. ثانياً النقطة الأساسية في المحبة هي أن من أحب شيء عذب به هذا في الأصل كثير من أنواع المحبة سبب للشقاء أنت تجد والد يحب ولدا بإشفاق ومحبة زائدة يكون هذا سبباً لشقاء العبد وقلق قلبه فإذا ما مرض الولد تعذب الوالد لشدة المحبة وإذا ما عصى الولد ربه ما استطاع الوالد أن ينهاه لعظم محبته له. قل كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهال في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن أحب زوجة كانت مصدرا لقلقه ولو زوجة أحبت زوجها حب شديد وهذا ما اظنه موجود ان يحب الرجل زوجه إلى درجة الانحراف وإلى درجة القلق هذا مصدر شقاء إلا محبة الله هي مصدر العز والسعادة من أحب شيء غير الله عذب به إلا محبة الله حتى قال ابن القيم ألا ترى أن من خاف شيئا فر منه إلا الله فمن خاف الله فر إليه أنت إذا أي شيء تخاف منه بتعمل شيء هيكون هذا السبب للمباعدة منه ولد ول إلا, الا الله سبحانه وتعالى ان تخاف وخوفك اياه يدفعك الى القرب منه والى حبه وكذا لذلك هذه قاعده في المحبه ثم ايها الاحبه ينبغي ان نتحدث عن المحبه لغه هذه الكلمه مشتقاتها من امور الامر الاول المحبه الصفاء والبياض واذا قالت العرب حبب الاسنان اي صاف الاسنان ابيض وايضا من معانيها اللزوم والاستقرار والمكث ومن ذلك يقال حب البعيد اذا برث واذا مشى عن الارض يقال يقال شنو حب الحب معروف لملازمته الارض ومن معانيها العلو والظهور ومنها حبب الماء اذا علا الماء وارتفع ومن المحبه اصل الشيء ولبه وحقيقته ومادته واصل الشجر حبه أصل الشجر حبة وأصل النبات والثمر حبة فمن الحب مادة الحاء والباء هذه هي معانيها وكلها من معاني المحبة فمن أحب صفا ومن أحب لزم ومن أحب ظهر وعلى محبوبه عنده ومن أحب كأدرك لب الشيء ونفذ إلى حقيقته المباشرة هذه المحبة عندها مراتب مراتب المحبة وهي عشرة المرتبه الأولى تبدأ المحبة بالعلاقة هذه بداية المحبة والعشر مراتب مرتبة على حسب الأهمية على حسب البدايات فبداية المحبة العلاقة وهذا من تعلق القلب تسمى علاقة فلان عنده مع فلان علاقة فشيء بينهما يربط بينهما تعلق قلبه فإذا ما استمر صارت العلاقة صبابة الصبابة صبّة وانصبب إذا حذر من أعلى وهذا يعني انصباب القلب إلى المحبوب اتجاه القلب بسرعة إلى المحبوب ثم بعد ذلك الإرادة والإرادة علاقة جازمة ومن الإرادة الردة هي تحويل لأصنى الإرادة يريد الشيء منكم ما الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يقولك أنت بتريد شنو والله أنا, فلا انا بريد فلان أنا ما بريد فلان هذه الإرادة وهي مع الميل إلى المحبوب معها جزية ثم الغرام والغرام هو ملازمة القلب للمحبوب الملازمة تسمى غرام ومن ذلك قوله تعالى إن عذابها كان غرامة أي لأهل النار لا ينفك عنهم وكذلك المبلغ الذي يدفع عقوبة يسمى غرامة ورد في عشنو غرامة لأنها لازمة وهي متعلقة بالذمه وكذلك الغرام وهذا عند الفنانين والشعراء كثير الغرام بالذات ثم بعد الغرام الوداد ومن أسمائه تعالى الودود والوداد هو درجة أعلى من درجة الغرام والودود كما قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيره في الصحيح الودود الذي يحبه عباده فهو عند العباد محبوب والودود في التفسير الثاني عند الكلب الودود الذي يحب عباده ثم ينبغي أن نناقش سر اقتران الودود بالغفور الغفور الشنو الودود ذو العرش ذو العرش المجيد فالغفور لماذا تعلقت بالودود فان كان الودود المحبوب لانه يغفر لعباده فهو يستدعي محبه العباد له بمغفرته لهم ولانه يغفر وهذا ضرب من الاحسان فالعباد فالعباد يحبونه او ال الذي يحب العباد لانه غفور يحب عباده سبحانه وتعالى الودود ثم سادسا بعد الودود او بعد الود والوداد الشغف ومن هذا قوله تعالى قد شغفها حبا والشغف هو الحب المستولي على القلب او الحب الواصل الى شغاف القلب وقد قراها بعضهم مهمله قد شعفها قد شنو شعفها والشعف أي ذهب بها كل مذهب شعف الشيء إذا تفرق في الأودية وقد شغفها أي وصل الحب إلى شغاف قلبها وشغاف القلب إما القشر الرقيقة التي على القلب وإما أعلى القلب ومنه شغف شنو شغف الجبال أي شنو أعلاها ثم الدرجه السابعه العشق والعشق عياذا بالله مرض نسال الله السلامه والعافيه واصله في اللغه من العشق والعشقه نوع من انواع النبات المتسلق الذي يلتف حول الاشجار وهو يؤخذ من العشق كان الحب قد أحاط بقلب الإنسان إحاطة شديدة كإحاطة العسقه المتسلقة بالأشجار العشق وابن عباس رضي الله عنهما كان يوم عرفة فأتي إليه بشاب أصفر نحيم ضعيفون مسلود عليه الاعياء والمرض قال ما باله قالوا عاشق فما زال دعاء ابن عباس يوم عرفه كلها حتى غابت الشمس اللهم اعوذ بك من العشق اللهم اعوذ بك من العشق ولان العشق قد ياتي بنظره فيستولي على القلب فيهيم صاحبه فلا يكون له هم ولا فعل إلا التفكر الدائم في المعشوق إلى درجة أنه يضيع كثير عليه مما عن الحياة وبعضهم يصل به ذلك إلى الإصفرار والنحول والمرض وكتب ابن القيم روضة المحبين تحدث فيها عن آثار المحبة لله عز وجل وعن المحبة المزمومة كالتعلق بالصور وعشقها وهذا ضرب من ضروب المحبة الفاسدة نسأل الله السلامة والعافية ولذلك علاج لأن أيها الاخوه ينبغي أن نقف هنا من المحبة من الناس من يحب محبة دخيله محبة فاسدة المحبة الأصلية أن تحب الله سبحانه وتعالى وتبعا لذلك أن تحب من يحبهم الله وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أتحبينني يا فاطمة؟ قالت بلى يا رسول الله قال احبي عائشة فإن من أحبني أحبها هذا يعني أنك تبع لمحبوبك فمن يحبهم الله أنت ملزم ولا خيار لك في حبهم ومن يبغضهم الله لا خيار لك إلا أن تبغضهم في الله عز وجل لذلك هذه هذا نوع من أنواع المحبة الموجود أيها الإخوة محبة المحبة الدخيله ومنها المحبة الطبيعية التي تزيد على حدها فتصبح محبة دخيله من ذلك أنت تحب الولد ولكن أحيانا يكون هذا الحب حبا زائدا على الحد الشرعي فيؤدي إلى المهاوي والمهالي ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الولد مبخلة مجبنة محزنة مبخلة يمكن أن يعلم البخل الإنسان يمكن أن يكون كريم فإذا أنجب الأولاد امتنع عن الإنفاق قال أصبحت مسؤولاً ويسول عليه لان انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تجرهم عاله يتكففون الناس اعطوهم او منعهم يقول كده يقول والله بعد احنا عملنا ولادات ما زي زمان يا اخوان الناس الجامع يكون بالديون مما يتزوج عمل ولادات هيا يا شيخنا ده انت بره الجامع والاخوان نحن ما زي زمان حتى عملنا ولادات الفريق شنو المفروض طواله الدين هذا الدائره المبخله ومجبنة الشخص يريد أن يجاهز في سبيل الله ثم إلى به يقول أولادي زوجتي هكذا حتى قصى الزهد رحمه الله تعالى عن بعض العلماء في فجنة خلق القرآن أنه أر... أراد أن يقول مع الإمام أحمد بأن القرآن ليس مخلوق وهما عالمان الإمام أحمد ما قال كلامه ودخلوا في السجن بجنة الحكاية سجن فضلوا عالمين الاول الأول أبو إسماعيل أحمد ابن عبد الله المرعي رحمه الله تعالى ده قال أنا زي أحمد بن حنب لازم أقول الحق والثاني أبى الذهب أن يذكره على الصراحة أتوا ليقول كل منهم الحق أبو إسماعيل المرعي عنده بنات أرسل إليه خطاب. قالوا له يا أبانا لئن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن تأتينا إجابتك بالباطل يجيبونا خبرك وما يجيبونا لنا كنت قدت و... والناس كنت جاملتهم في الدين ما يجامل في الدين يجيبونا خبرك يا حتى طوال ما شاء قال لنا القرآن ما مخلوق دقوا دخلوا السجن وفي النهاية كتلوا وده قال لنا شاور بناته دخل البيت قاعد يبكي ونحن تخلينا ليمنو وقاعد يبكي ما قال اخواننا إخواننا البنات قاعد يبكروا معنا جالنا اعكذر هذا في سير علام منه بلاء البنات قاعد يبكي وده وتر حساس مجبنة محزنة إذا كان الحب شديد عند فقده يكون الألم شديدا وإن من الناس من يحب زوجه إلى جرجة إذا فارقها لا يستطيع أن يكون من دونها حتى ولو أدى هذا إلى الحرام عياذا بالله هذه محبة فاسدة وهي تحتاج إلى علاج كثير من الناس يتعلق بصور وبأشكال أي كان من الناس من يحب معلمه حبا يزيد على الحد الشرعي قد يصل الى التقديس والتأليف عياذا بالله وهكذا وهذا قال القران ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وفي هذا معنيان المعنى الاول والذين امنوا اشد حبا لله المشركين يحبون الهتهم والذين امنوا يحبون الله اكثر من حب المشركين لالهتهم فكما انهم بالهتهم متعلقون وبهم مستمسكون ولهم محبون فهؤلاء يحبون الله اكثر من حب المشركين لانداد للالهه او يحبون الله اكثر من حب المشركين لله لان حب المشركين لان القران اثبت لهم محبه ومن الناس يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كشنو كحب حب الله فالمشركين يحبون الله أذبت لهم محبة المؤمنين لله اكثر من محبة المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة والمحبة الخالصة أجل من المحبة المشتركة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى في رسالته القيمة التحف العراقية في الأعمال القلبية لما تحدث عن المحبة العشق. طيب يا من ابتلي بالعشق كيف يداوي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ودواء ذلك في امور من ابتلي بالعشق والتعلق بالصور والاشكال والنساء وهذه فتنه كبيره جدا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء الا تصرف عني كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم اولا دعاء الله عز وجل واللجوء اليه ان يصرف عنك السوء وان تكون كيوسف يحتمي بالله ويرجع الى الله ان يذهب وان يصرف قلبك عنها وان يسلخها من قلبك وان ينزعها من قلبك وان يجعل قلبك له خالص سبحانه ثانيا من أعظم الأدوية كما قال ابن القيم قال ابن مسعود رضي الله عنه من أعجبته امرأة فليذكر مناتنها أي امراه أنت تراها في الطريق وتنظر إليها إذا أعجبتك واردت أن تغازلها أو أن تتكلم معها أو أن تنظر إليها تذكر مناكينها الطمس وما في النساء من, من من من من نقص وإلى غير ذلك هذا ينثر القلب ويبعده وهذا مقصد مطلوب شرعا ثالثا الزواج إذا عشقت فتزوج الزواج ثم بعد ذلك الصبر ولان العلماء ناقشوا قضيه من نظر دون قصد فوقع في العشق وصبر ولم يحدث شيء هل هو مؤاخذ على عشقه هذا والراجح انه مؤاخذ والذين قالوا انه ليس بمؤاخذ قالوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا قالوا ده ما, ما شنو ما لا شنو يدخل في ما لا شنو ما لا طاقه به والراجح انه مؤاخذ لان من نظر وعشق دل على ضعف محبه الله في قلبه وهذا نقص يؤاخذ عليه لو اكتملت المحبة وتمت في القلب ولم يكن في القلب مجال لغير الله كلما كان الإنسان أضعف عقيدة وأنقص إيمانا كلما كان أوقع في العشق قال ابن تيمية مدلنا على هذا المعنى ألم ترى أن امراه العزيز على أنها امرأة ومحصنة وتزوجة وأنها صاحبة جاهل تخاف عليه من حديث الناس وهي لم تخش العار لأن المحبة قد تمكنت والدليل أنها فعلت ما يوجب الفضيحة وأصبح حديث المجالس وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إن إنا نراها في ضلال مبين انظر إلى هذا المعنى ولما كان يوسف أكمل إيمانه وأعظم محبة لله لم يكن قلبه فيه مكان أو مجال لغير الله ثم الدرجة الثامنة بعد العشق من المحبة بعد عشق فجده التتيم طوالي التتيم يقول لك فلان ده مالو يقول لك متيم متيم ده معناه هذا بلغ من الحب مبلغا فات به العشر التتيم وهو الانفراد بالمحبوب التتيم وبعد التتيم في الدرجة التاسعة العبودية العبودية وهي حب لأن العبودية حب كامل وذل تام فالذل مع المحبة عبودية ويقال طريق معبد اي شنو؟ مدلل فاي شخص انت تحبه وتذلل له هذه عبوديه له شئت ام ابيت كل ذل معه حب عبوديه انت قد تحب ولا تذل هذه محبه عاديه وقد تذل وانت مبغض لمن ذللت له لانك ذللت له قسرا وليس طواعيه واختيارا هذه ذل هذا ذل أما إذا اجتمع مع الذل محبة أو مع المحبة في ذل فهذه عبودية والعبوديه لله ينبغي أن تكون حبا وذلا عاشرا ليس بعد التتيم والعبوديه منزلة إلا الخلة ولأنها أعلى المنازل صفت هذه على خليلين إبراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم الخليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام ومودته فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ, اتخذ ربه خليلا وربه اتخذه شنو له خليلة والخلة هي أعلى درجات المحبة وهي بعد العبودية والنبي سلمنا العبودية عبد غفر له غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله وشاركه في ذلك أنبياء اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار إن هو عن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه اذكر عبدنا داود ذا الايد إنه اواب وعن سليمان نعم العبد إنه اواب أما الخلة فهي من تخلل المحبه كل جسد المحبوب فلا تترك فيه مكانا ولا مجالا وهنا في المنزلة لطيفة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله وهي لماذا أمر الله خليله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل والسبب أن إبراهيم قد بلغ منزلة القلة وليس مع القلة مزاحمة بمعنى إبراهيم أنجب إسماعيل على كبر تقدمت به السن، وهذا واضح في الفطرة والجبله أن كل شخص تزوج ولأول زواجه لم ينجب لاحظ هذه المسألة تزوج وقاموا عشرة سنة ما أنجبوا خمستاشر سنة ما أنجبوا أدو ودكاترة بعد خمستاشر سنة أنجبوا كيف فرحهم بهذا المولود القادم كيف يكون فرحهم كيف يكون المحبة ناس تزوجوا وبعدين المرة طوال الحمد لله رب العالمين رب نوفق حمله والناس كل مره يقولوا بيجوا ثلاثه بعد شوي ولد بيفرحوا بالمحبوب بالمولود لكن تاخر الانجاب سنين طويله كيف فرحهم بهذا المولود اشد فرحا من شنو ممن أنجب انجب شنو من ما انجب دون تاخر ابراهيم انجب اسماعيل بعد ان ايس من سار ان تنجب له فلما أهدته هاجر بعد سنين طويلة حبلت بإسماعيل فلما ولدته تعلق به وبعد ذلك أنجبت من؟ سار إسحق فتعلق تعلقا شديدا به ليس تعلقا شركيا ولكنه التعلق الطبيعي الوالد بالولد ولكن الله اصطفى إبراهيم فجعله خليلا وهذا يلزم أن إسماعيل قد دخل إلى قلب والده قال ابن القيم فأمر الله إبراهيم بذبح ابنه ولم هذا قال ابن القيم ولم يريد الله ذبح إسماعيل حسا إنما أراد أن يذبحه معنا في قلب والده فكان الغرض ذبح المحبة الدخيله على إبراهيم ولأن إبراهيم خليل لا ي... والخلة لا تحتمل المزاحمة أنت يمكن أن تكون محب لولدك وحب شديد وعبد لله العبودية في المحبة تحتمل شنو؟ المزاحمة ولكن الخلة ما لا؟ الخلة ما لا؟ لا تحتمل المزاحمة ولما وضع إبراهيم السكين وتله للجبين كان قد ذبح إسماعيل في قلبه معنا فلم يكن هنالك داعٍ بعد ذلك لذبحه حسا وقد حصل المقصود فلما اسلما وتله للجبين ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفي هذا أثر قال الله لإبراهيم لما ردت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم فكان المقصود تنقية الخلة وتصفيتها لتكون على الحقيقة خلة ثم هذه مراتب المحبة بعدها نناقش آثار المحبة وثمرات المحبة وقد ذكر ابن القيم نحو من مئة أثر لمحبة الله تعالى لعبده ومحبة العبد لربه ولكن الذي نحن بصدده كيف نحب الله فإذا أحببنا أحبنا الله وليس فينا من يدعي أن الله يحبه فزور يقول الله يحبني إذا يطع شك دي ولكننا كلنا ندعي أننا شنو أننا نحب الله وهذا حقنا كل أعلم بقلبه وأعرف بفؤاده وبعمله يقول أنا أحب الله ولكن لا تستطيع أن تقول شنو وهذا هو الأهم أيها الإخوة أن يحبك الله كيف يحبك الله هذا سوف نتعرف إليه من خلال كيف تحب الله إذا استطعت أن تصل إلى أعمال تحب, تحب الله بها وتقربك إلى الله تلقائيا فالله عز وجل يحبك المحبة من آثارها ايثار المحبوب على جميع المطلوب كل شيء تطلبه تؤثر الله عليه وتحبه وتقدم محبة الله على محاب النفس ومراضيها وأهوائها هذا شاهد وأثر من آثار المحبة ومن آثارها موافقة الحبيب في المشهد والمغيب حال كونك حال كونك مع الناس أنت توافق الله قولا توافق ما يحب الله بالأقوال وتوافق ما يرضي الله بالأفعال وإذا غبت عن الناس وأصبحت لوحدك ايضا أنت توافق, توافق أقوالك وأفعالك محاب الله ومراضيه موافقة الحبيب في المشهد والمغيب ومن آثارها وثمراتها الصبر على أقدار الحبيب وأقضيته لأنه لا يظلمك أبدا إن ايقنت أنه يحبك أو أنك تحبه الشبلي جاءه بعض الناس قالوا يا شيخنا نحن نحبك فحذقهم بالحجاره شال الحجار وبيقى فلع قاموا فر قال لو أحببتموني صبرتم على أذائك لو انتم بتحبوني بجد في اللي ما بتجروا منه تقوم واقف وتأخذ حجارك وتكون واقف ما تمشي مما تقوم جاي معنا أنت كالضب ما بتحب فالوقوف وهذا من أعظم الآثار التي ذكرها ابن القيم وهي نافعة الوقوف عند القضاء والقدر مع الله بأدب المحب. أنت مش بتحب تقف عند أقضيته وأقداره، وعند نفاذ مشيئته عليك، وإن كنت ترى أنها لا توافق ما تحب، ولكن طالما أنها من الله. فانت تحبها وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فالوقوف مع اقضيته بادم المحبين اثر وثمره من ثمرات المحبه والله يا اخوان الكلام ذا كلام عالي كلام راقي جدا انت تحب الله كل ما يفعله بك حتى ولو خالف ما أنت تحب تقول أراد الله بي خيرا لن يضيعني ربي ابدا إنما هذا من فضله علينا صرف الله عنا من السوء الكثير وهكذا الوقوف مع البلاء بادب المحبين ومن آثارها الميل الدائم بالقلب الهائم ميل كالدائم وبقلب متعطش متلهف لحب الله عز وجل وقلب يحب الله هذا الحب الشديد هو لا يشبع من محبه الله هذا اثر وثمره من ثمرات المحبه ثم من اثارها وثمراتها الانس بالحبيب الانس بالمحبوب الا ترى حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال عن السبعه الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه بعيد عن الناس في خلوته يذكر الله ويمجده ويعظمه فيتأثر إلى درجة أنه يفيض الدموع يبكي وكما قال ابن القيم لا يتصور أنس بمحبوب بدون محبة ولذلك الأنس بالله هو في هذا العصر المفقود الانس بالله الذين يانسون بالله يانسون بالليل والناس نيام يستوحشون من كثره الناس والمخالطه ولا يجدون انسهم الا في ذكرهم لله الانس بالله اركانه كما قال ابن القيم صدق محبه ودوام ذكر واحسان عمل يعني أنت لا يمكن أن يقال أنك صاحب أنسي بالله إلا إذا كنت شنو صدق شنو كنت عندك محبه لله صادق في محبتك لله تأنس به لأنك لا يمكن أن تأنس بمن تكره أو, أو, أو تبغض ثم إذا كان الحب صادقا أنت إذا أحببت شخص وكنت به معجب تحدث الناس عن مناقبه كثيرا تقول فلان والله انتم لا تعرفونه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ما الذي دفعك للحديث عن فلان حبك له الا ترى ان الناس كل يحب رئيس حجبه فيمتدحه وبعض الناس يحب رئيس طائفته وبعض الناس يحب لاعبين للكره وبعض الناس يحب فنانين وبعض الناس يحب ممثلين وهكذا واذا احببت فاض الحب من القلب على اللسان ثناء وتمجيدا وذكرا هل هذا مع الله عز وجل حاصل ضعف الذكر دلاله على عدم صدق المحبه يقول ابن القيم شجره المحبه في القلب اذا سقيت بماء الاخلاص ومتابعه الحبيب صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فشنو؟ فاتبعوني يحببكم الله لان الذي يتحرى السنه وان خالفت رغبات وميول في نفسه دل على انه اثر محبه الله على رغباته ومحابه فاذا سقيت شجره المحبه في القلب بماء الاخلاص وبالمتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أثمرت السكينة والطمأنينة والإخبات على الجوارح وكانت الشجرة أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بالسماء وصدرة المنتهى هذه المحبة الحقيقية صدق محبة تأتي بدوام ذكر ودوام الذكر يدلك إلى إحسان العمل فإن طرفت الأنس بالله وأنظر إلى الذين يانسون بالله يقول عنهم ابن رجب إنهم في جوف الليل يحملون مزامير أنس الزول عند أنس بالله محبة في جوف الليل تجده يحمل مزامير أنس في مقاصير قدس والمقاصير القصر يعني والمقصوره معروف المكان العالي في قصور مقدسه وان كانوا في خيام في الصحراء يحملون مزامير أنس في يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني هذه هي المزامير المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر وكأنه يعني من يقومون الليل هم أصحاب الأنس الحقيقي بالله سبحانه وتعالى ثم من شواهد المحبة وصدقها بذلوا النفس في سبيل المحبوب وسوف ياتي الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين لأنهم يحبون الله ولمحبتهم لله أكثر من أنفسهم يذلون أنفسهم لإخوانهم من المؤمنين أعدة على الكافرين لأن الله يريد ذلك ويحب ذلك يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه تلائم فمن علامات المحبين ما ذكرت الآية في صورة المائدة طيب أيها الأحبة نختم الكلام ونصل إلى نهايات ومرافئ وشاطئ المحبة الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى الأسباب التي تجلب لك محبة الله تجعل الله شنو؟ يحبك والأسباب التي تجعلك تحب من؟ تحب الله عز وجل أولها قراءة القرآن بتدبر معانيه وفهم مقاصده ومراميه ولأنه كلام الحبيب كلام محبوبنا لا تمله القلوب المؤمنة الضامئة المحبة سأل الحسن البصري الشاب أتحفظ القرآن؟ قال لا تأثر قال لماذا تتأثر له قال لا أدري كيف يتنعم وبأي شيء لله في جوف الليل يترنم القرآن يجعلك تحب الله لأنك تدرك عظمته وتعرف قدرته وتدرك ااا أسماعه وصفاته وتعرف جنته وغضبه وناره تعرف ذلك كله من خلال كلامه فكلما قرأت القرآن كلما ازددت حبا لله وكلما ازداد الله لك حبا كلما أحبك الله لأنك قرأت كلامه وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حدث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب زجرا والامر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلم ثانيا مطالعه القلب لنعمه وآلائه وبره وإحسانه وفضله ونعمائه إذا أردت أن تحب الله فتأمل ما أنعم الله عليك إذ القلوب مجبولة على محبة من يحسن إليها كيف ومن الإحسان منه وإليه بعدد انفاسنا ثالثا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفة الله عز وجل فكلما تأملت اسما من أسمائه كلما ازددت له حبا فأنت هذه الطرق تعلمك كيف تحب الله تأمل أسمائه السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس تأمل أسمائه وتأمل صفاته سبحانه فيحبه قلبك رابعا من الأسباب الجالبة الجالبه للقلب محبة الله تعالى الخلوة به وقت النزول الإلهي وهذه شاهد وكذلك هي جالبة لمحبة الله لقلبك فإذا خلوت به في وقت النزول الإلهي وناجيته وسألته ونجعت إليه أحبه قلبك وهو يحبك إن أنت فعلت هذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وأجل النوافل قيام الليل كان لعبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله جارية كما أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وفي مرة افتقدها على الفراش والغرفة مظلمه يعني طفوا انوار مناموا فلما قام اعتدن في جلسته على الفراش سمع أنينا ودعاء يصدر من تحت السرير فقرب فإذا هي ساجدة وكانت تدعو الله وتقول اللهم بحبك لي اغفر لي هو قاضي قاضي شرعي عالم يعني قال لها يا جارية من الذي ادراك أنه يحبك ده ما ملكك ما بدأ بيدرغو ذلك ما قلت لك في البداية يا الله انت شنو إذا يقول النازل الله شنو بحبني في ذلك هو كلام ذا من ادراك لكن ممكن تقول أنا بحب شنو أنا أحب الله لأن لنعمائه علي لبره لعظمته لجلاله لقيوميته سبحانه لكمال عطائه وهكذا قامت قالت له بل أقول اللهم بحبك لي اغفر لي مسرة إنه الله شنو ذي حبا وذي ثقة زائدة اللهم بحبك لي اغفر لي قالت له حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك قالت له والدين الذي حبني أنا قمت ما قمت معناه وفقني أقوم فعدت قيامها بالليل من توفيق الله سبحانه وتعالى وحبه بها فالخلوة به وقت النزول الالهي هذه من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله إلى قلبك فأنت لما تخلو به والليل ساكن والناس نيام كانت عفيره تقول الهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك ابوابها وخلا كل حبيب بحبيبه هذا مقامي بين يديك فارحمني غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك ابوابها الساعه 2 صباحا بتقلك بنك فاتح قالت له غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وفي هذا الوقت خلا كل حبيب بحبيبه قالت له هذا مقام بين يديك فرحمني فالمحبة من أعظم الأسباب الجالبة لها الخلوة به وقت النزول الالهي خامسا الافتقار إليه وانكسار القلب بالكلية بين يديه سبحانه يقول ابن القيم وليس وراء هذا الكلام إلا الإشارة ولا يمكن أن يشرح هذا الكلام بأكثر من هذا أنت تريد أن تحب الله ولو زعمت أنك تحب الله فليس عندك أو عند الشواهد والآثار تظهر يظهر جليا أن محبتك لله ضعيفة لا أقول أنها معدومه الكلية ولكن كل واحد منا يشعر عندما يأتي الجهاد التضحية بالنفس إيثار مراد الله نشعر بضعف الفيله لا نستطيع أن نقوم الليل كل هذه مسائل وأمور تجعل محبة الله في قلوبنا ضعيفة والله عز وجل يحب من عباده من اتصف بصفات المتقين المحسنين التوابين المتطهرين كل هؤلاء يحبهم رب العزة والجلال فالانكسار والدعاء واللجوء إليه يجعل قلبك يحب الله لأنك إن دعوته أعطاك وإن سألته أجابك وعندئذ تحس بحب شديد لله الذي أعطاك والذي لم يمنعك والذي لم يحرمك شيء وهكذا ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى نفسي من الماء البارد عند الظما هذا دعاء فالدعاء يجلب المحبة أنت تريد أن تحب الله وتريد أن يحبك الله بالدعاء والانكسار له سادسا مجالسة المحبين, المحبين الصادقين الجلوس إلى المحبين الصادقين يجعلك تحب الله فأنت تنهل من معينهم وترتشف من محبتهم وبحديثهم عن الله وتعظيمهم وتمجيدهم لله يقودك هذا إلى أن تحب الله وأن تتعلق به وأن تحبه وأن تكون ذليلا بين يديه وأن تؤلهه وأن تعظمه إذ أنا قلنا أن المحبة هي تأليه الله عز وجل فمجالسة المحبين الصادقين تأمل هذا القول من سيئ المحبين خالد الوراء رحمه الله له جارية كانت كثيرة القيام بالليل وكثيرة البكاء قال لها مرة يا جارية أتظنين أن الله لا يرحمك قالت إيتي الله لا يرحم فالراح على نفسك هوني. قالت يا خالد إني لو أمل في الله آمالا لو حملتها الجبال لاشفقت عن حملها كما اشفقت عن حمل الامانه الجبال مش اكثر الدنيا كلها مش ابد تحمل الامانه قالت رجائي في الله وقوة وعظم ثقتي فيه لو وضع الجبال لا تحتمله الجبال قالوا اذا كان هذا رجاؤك فدم البكاء قالت يا خالد اخشى حسرة السباق الحسرة يوم السباق ما في السباق يوم القيامه من ألبي حسره حسرة السباق قال وما حسرة السباق قالت غدات الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصيل ما في الصدور وركب الأبرار نجائب الأعمال أي ذو البركب أجل عمل عنده فاستبقوا الصراط وعزه سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا زول كان بيصلي وذل ما كان بيصلي زول كان بيتنفل وزول ما كان بيتنفل بيكون يوم القيامة واحد معقول أيها الاخوه وعزه سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبل مجد حبوا أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين ثم جعلت تبكي كلمات المحبين تنبئ وتنبئ عن حبهم هذا كلام, كلام ذاته ما شاء الله متين هذه امراه محبة تحب الله قالت بهذه الكلمات أكيد قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلمات المحبين تتراقص طربا وفرحا لوحدها كلام براو عنده معنى لان الحب عميق ايها الاخوه فمجالس المحبين الصادقين ومطالعه سير وتراجم المحبين يولد في نفسك ويوجد فيها محبه الله عز وجل لانك تعلم ان اناسا من الخلق بدءا بالأنبياء والرسل كانوا يمجدونه ويحبونه ألف الخرائط رحمه الله كتابه مصارع العشاق ومشارع الأشواق للبادلين أنفسهم في الجهاد في سبيل الله هم عشق الشهادة وإن كان لا يجوز شرعا أن يوصف الله بالعشق يعني في المراتب التي ذكرناها لا يجوز أحد أن يقول أنا أعشق الله هذا لا يجوز لأن النقص فيه واضح أما يمكن أن تقول أنا أود الله لأنه الودود ويمكن أن تقول أنا أحب الله رأيتك؟ وأنا أعبد الله هذه المراتب التي يمكن أن يقولها العبد ويجعلها لله عز وجل ثم من الأسباب الجالبه للمحبة ايثار مراضيه عند غلبات الهوى والتسنم إلى مراضيه وإن صعب المرتقى أي شيء يريده الله حتى ولو الناس لا يريدونه أو نفسك لا تألفه ولا تحبه أنت ترغم نفسك لأنك تحب الله وهذا جالب لمحبة الله لك وموجد لمحبة الله في قلبك أن تحب الله ثم مباعدة كل سبب يحول بينك وبين محبة الله فالشرك والبدعة والكبائر والمعاصي بأشكالها المختلفة كل ذلك كان سيبه عند ربك مكروها لا يحبها الله سبحانه وتعالى فقطع كل سبب يحول بين القلب وبين محبته لله سبحانه وتعالى بذلك تكون أخي الحبيب قد أدركت منزلة المحبة التي هي روح الأعمال وهي لب الإسلام وهي أساس الشهادة وهي جوهر التوحيد المحبة هي المحرك والدافع للعبادة والجهاد والاستقامة وفعل الخيرات وقيام الليل والجلد والصبر على الطاعة كل هذا يدفعك. إلى طلب هذه المسائل المحبة دفعا أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المنزلة والتي كانت من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعيد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرثقنا وإياك كل ما يحبه ويرضى وأن ياخذ بنواصين القاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن في قلوبنا وأن يكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم